احنا دلوقتي كنا اتكلمنا على الاصل في رفع الايه الضمه او النصب الفتحه والجر الايه الكسره وبعدين خلاف الاصل دوت في اشياء منها خمسه في الاسماء واثنان في الايه في الافعال الخمسة في الاسماء اللي هي الاسماء اللي هي السته والمثنى اثنين وجمع المذكر السالم ثلاثة وهي وجمع ال اللي هو الجمع المزيب بالألف والتاء اللي هو اللي يسمونه جمع الونة الثانية. مدة أربعة وخامس حاجة ما لا ينصرف من ال من الأسماء. والاثنين اللي في الأفعال اللي عندك غير الخمسة اللي ما بيسمى أحونا الأفعال الخمسة. والفعل المضارع المعطى للأخ. إحنا بنام كلهم مع ذي مع ذي اللي هو اللي ما لا ينصرف إنه نعم الصافي. بيقول وما لا ينصرف. فيجر من فتحة نح بأفضل منهم إلا مع أَلْ نح بالأفضل أو إضافة نح بالأفضل. هذي يقول الِأنواع من الصرف حكمه اللي هو بيجرب له الفتح. مست ووَحَيْنَا إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمٌ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَعَقْوَةٌ والهم منع من الصرف هنا جر بحرف جر بالِئِ الفتح. ماشي ومثل ايه مررته بايه بمساجد طيب, طيب. يعملون له ما يشاء من ايه محاريب وتماثيل طيب فيجر بسطح بأفضل منه فأفضل هنا من نوع من الصرف جر بالايه قلنا بأفضل ماء إلا مع ال ما يبقى فيه ألف اللام ما بيمنعش من الصرف بيصرف, بيصرف يعني إيه؟ يعني بيجرب إيه؟ من القصر عادي أو بالإضافة نحو بأفضل يكون. يعني بقى فيه مضاف إيه؟ فيه مضاف إليه؟ وهو مضاف فبالتالي هنجرب القصر عادي ماشي؟ هو الاسم الأصل اللي هو إيه مش ممنوع من الصرف اللي هو مصروف يعني بيصرف ودوت بينون ودوت متمكن من الإسمية يعني إسميته قويا متمكن من إيه أما الممنوع من الصرف هو مش متمكن من الإسمية مش متمكن من إيه يعني هو أقل الأسماء أقرب الأسماء للإيه لغير الأسماء يعني الأفعال منها. ماشي فبيقول هنا بقى الباب الخامس طبعا احنا هناخده بالتفصيل بعد كده بس هناخد فكرة عنه النهار دا وهنشرحه تاني بقى في أخير الكتاب. الباب الخامس من خرج عن الأصل ما لا ينصرف هو ما فيه علتان فرعيتان من علل ايه تسع او واحدة منها تقوم مقامهم العلتين علتين إيه في علتين فرعيتين في مقابل الايه في مقابل التملك من فعند العرب التملك من يكون بإيه يكون بالتعريف ويكون بالتذكير فإيه علي ولي ذلك ليه اللي ما ليه ما بيجرب اللي بالفتحة لما يكون إيه في ألف ولام عشان هنا إيه الاسم هنا جاله تمكن شوية اللي هو إيه تعرف بالألف ولام برضو في المضاف إليه عشان هو جاله تمكن شوية اللي يتعرف بالإيه بالإضافة هل فبيقول ما لا وهو ما فيه علتان فرعيتان من علت من إيه تسع أو واحدة منها تقوم مقامها يعني إما في علتين من علة التسعة أو علة واحدة بتقوم مقام العلتين دول يعني علة قوية فالأول كثاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث وهما علتان فراعيتان عن الإيه؟ التنكير والتذكير ماشي طيب يبقى قالوا يبقى ال يبقى عندنا تنكير فهي هي علم والتذكير اللي هي ايه التنيس ماشي العل التسع دي إيه؟ أول حاجة وزن الفعل ماشي زي ايه؟ زي احمد احمد ده قريب من ايه؟ قريب من الفعل، ليه؟ عشان هو على وزن الفعل فاحمده كلامك طب انا جيت واحد سميته احمد فخليته ايه؟ اسم فقالوا دي علة لو جي معها علة تالية يتمنع من اللي ايه؟ من الصارف، فهو هو علم وفي نفس الوقت على وزن الفعل، فبالتالي تأيه ثمانية، فعلت وزن الفعل دي ايه بالنسبة لهم علة، تجعله مش متمكنين إيه بالنسبة لهم، فاحمر، آه، هي أحمر دي وزن فعل، وزن على وزن فعل. أفعل. أفعل. أفعل. آه، إيه؟ أفعل. أفعل على وزن أفعل التفضيل، بس وزن مش وزن فعلي يعني. يا طيب خلينا ذاتي تيجي على وزن فعلي ماشي. طيب تاني حاجة اللي هو المركب. تاني علة اللي هو ال... إيه؟ زي زي أه وأحمد. ما أحمد خاسر أنا, أحمد أنا أحمد. مركب تاني إيه؟ تاني علة اللي هو مركب. فالأصح في, في الاسم اللي هو يكون إيه؟ الأصل في الاسم هو يكون, إيه؟ يكون اسم واحد فما يكون مركب فده بيخليه مش متمكن في الإيه في الاسمي زي مثلاً إيه بعلبة مدينة يعني اسمها إيه بعلبة موت ليش طيب حاجة الاع إيه العاجمين تالت علة اللي إيه الأصل هو مش عاجمني بعربي. ماشي فما بعاجم ومش نتركه في اسمين. زي إيه إبراهيم أو حين إذا إبراهيم. ماشي رابع حاجة يسموها إيه العدل. عندي دي هناخدها. هناخدها يعني إن شاء الله اللي هي أصلها حاجة وبعد كده حصل لها تغيير فبقت إيه تعذليت حاجة تانية. ماشي. فدي برضو بيعتبروها مش متمكن في الإيه؟ في الاسم زي عمر وإيه وآخر ماشي؟ طيب الزيادة اللي هو زيادة الألف ونون بيعتبره للأصل في الإسم اللي هو متمكن في الإسمية اللي هو ما يبقاش فيه ألف ونون فلما بتحط فيه ألف ونون بيبقى إيه؟ بيبقى ده عدم تماكن في الاسم زي عثمان وسكران ماشي؟ التأنيث زي إيه فاطمة ده تأنيث إيه لفظي ومعنوي تأنيث ال تأنيس اللفظ إذا لو آخرته مربوط أو ألف مغ مق... آه... نمدودة أو ياء مقصود زي سلمة صحراء والمعنوي اللي هو ما فيش ولا حاجة من الحاجات دي موجودة فيه ولكنه إيه هي أنثى زي زينم واللفظي بس اللي هو فيه الحاجات دي بس هو أصلاً مذكر زي طلح فكل دي علم يعني كل ده بتاع بيقولوه تبع ايه تبع التانيس ماشي ال ايه دي ستة. ستة حاجات صح العلم